الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون كرم من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُوَائِرُونَ مِن نِّثَائِهِمْ فَمَا يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذلكم توعرون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قرن أن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 للله ورسوله كبت كما كبت الذين من قبلهم، وقد أرسلنا آيات بينات، وللكافرين عذاب مهين.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 ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكبر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ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 وَإِذَا جَاءُوكَ حَيًّا كَبِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ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 يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إِنَّمَا النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمَنُوا وليس بضارهم شيئا إلا بِإِذْنِ الله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 وَإِذَا قِيلَ شُزُوفَ فانشزوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ درجات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 إن الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَدْعُونَ مِن رسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم ولو كانوا آباءهم او, أو اخوانهم او عشيرتهم.